لم تكن فتنتهم إلا أن, قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي اذانهم وفي آذَانِهِمْ وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 إذ على النَّارِ يَا ليتنا ولو ترى إذو قفوا علنا فقلوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا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 ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إِذَا جاءوا الساعة بغضت قالوا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قالوا يا حسرتنا أرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم، وهم يحملون أوزارهم, أوزارهم على ظهور ألا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء